إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنت بهم بأسمائهم، فلما أبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني؟ مغيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليم أبا واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وكن منها رغداً حيث شئت ما، ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانوا فيه وقلنا بقو بعضكم لبعض وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ فَتَلَقَّى قَالَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ